علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم علمنا كيف ودى المقلاع دواء يشفي من صمم علمنا علمنا علمنا, علمنا ما أجمل من طفل نادى أرض الإسرائي فداه دمي ما أجمل من طفل نادى أرض الإسرائي فداه دمي يكتب في غزة بإباء درسا في الصبر على الألم يكتب في غزة بإباء درسا في الصبر على الألم درسا في الصبر على الألم علمنا علمنا, علمنا علم يا خيل صلاح الدين اما قد طفح الكيل فلا تنمي يا خيل صلاح الدين أما الكيل فلا تنمي قبلتنا الأولى يرنو للروضة والحرم والاقصى قبلتنا الاولى يرنو للروضه والحرم علمنا علمنا علمنا, علّمنا علّمنا علّمنا يا طفل الأقصى أن نرتقي مثلك للقمم علّمنا يا طفل الأقصى أن نرتقي مثلك للقمم علّمنا كيف غدا المقلاع دواء علمنا علمنا علمنا قومي يا امه عدنان من مثلك يرعى للذمم قومي النصر امه لنا كانت والمجد لنا منذ القدمايات النصر لنا كانت والمجد لنا منذ القدم والمجد لنا منذ القدم علمنا, علمنا علمنا علمنا علمنا يا طفل الاقصى ان نرقى مثلك للقمم علمنا يا طفل الاقصى ان نرقى مثلك للقمم علمنا كيف غدا المقلاع دواء Kijk eens naar de steden, kijk eens de steden,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 ان نرقى مثلك للقمم علمنا كيف غدا المقلاع دواء يشفي من صممي علمنا علمنا علمنا, علمنا